والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بَتْغَوَّرَ فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك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 فخلقنا العلاقة مضرة، فخلقنا العلاقة عظاما، فكسونا العظام لحما،, فكسونا العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 وَلقد خَلَقنا فَوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَما كُنّا عَنِ الخَلْقِ غافِلين وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنناهُ فِي الأَرْضِ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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تنبت بِالدُّهْنِ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا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 وَأَلَمْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزِلَ مَلَائِكَهْ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ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 وقال الْمَلَأُ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا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 ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيها تهيها تنيما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 أجنها وما يستعخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أَحَ لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عالين. وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قرار وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُونُوا أنتكم أم تو واحدة، وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون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 ربهم يؤمنون، والذين لهم ربهم لا يشركون، والذين يأتون ما وقلوبهم وجنة, وقلوبهم وجنة، أنهم إلى ربهم راجعون. أولا يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قَنُوبُهُمْ فِي غمرة مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ كَهُمْ لَهُمْ عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اوقاتكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ام جاءهم ما لم ياتي ابا أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ له مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءهم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَالٍ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج خرجا ربك خير وهو خير يُنَزِّلُ وإنك الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفنا تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأباءنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض قل لمن الأرض ومن فيها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 وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن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 فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ يُمَتِّي وَيُحْيِي ۖ رَبِّي فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 قال, قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن في الصور فلا أنساب, بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقُرت فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وجود فَكُن فكنتم فكنتم بنا تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا أخرجنا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 نَا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا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 كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب وارحم خير <تصفيق> الرحيم.